بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما إدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المذ